بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أذروا معرض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 117. ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 118. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين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 وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ الْلِسَانِ الْعَرَبِيِّ الْيُوَذِّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِالْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُلَاءِكَ أَصْحَابُ الجنة 119. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 110. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 111. حملته أمه كرها ووضعته كرها 112. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 113. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة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 117. قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 118. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 119. ويوم يعرض الذين كفروا على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 وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَعْذَابَ يَوْمِ النَّعْمِ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 119. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 يُؤْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يَجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 117. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أي يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق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 126. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون